اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً أَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليض حَقُّوا قَلِيلاً وَلْيَذُقُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَرْجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَسَ ذانوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو انكم رضيتم بالقع او ولماره فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انَّغُن كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا هُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا وَإِنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا دَؤُبًا بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ذَٰلِكَ أُولُو الطَّغْوٰ مِنھُمْ وَقَالُوا ظَنَنَّا كَمَّا قَالُوا قَائِلِينَ